والذين هاجروا بسبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم ندخل يرضونه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 Alam tara Allah anzal Allah الله لهو الغني الحميد ألم تفعل